بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما تنذر فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إِنَّ جعلنا في اعناقهم اضلالا فهي الى الاذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فَهُمْ لَا يبصرون وسواء عَلَيْهِمْ انذر لهم ام لم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَقِيلَ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ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 فإن لم تنتهوا لنرضمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لأن لأ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا وما إلا لا اعبد الذي فطاني و اليه ترجعون اتخذ من دونه اله رني ولن الرحمن بكل شيئا لا تغني عني سبعهم شيئا ولا ينقذون انني لللطيف خبير ان بربكم فاسمعون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 من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلتنا طبهم من القرون أنهم إليهم لا وَإِن وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا منها فَمِنْهُ فمنه وَجَعَلْنَا وجعلنا فيها جنات من نخيل وفجرنا فيها من العلون من ثمره ليأكلوا من زمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق التواج كلها مما كنبت الأرض ومن أنقصهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نستق منه النهار فإذا هم مظلمون والسمت تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر تذكرناه منافع كعابة الجردون القديم للشمس ينبغي لها تُدْرِكَ تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في بلدي يسفحون وآية لهم أننا حملنا بذريتهم بالكلك المشكون وطلقنا لهم من مثله ما يرفعون وإن نشأ نورقهم فلا طريق لهم ولا هم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ونا خلقكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها محردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا من الذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في رسال مبين ويقولون صادقين ما ينظرون إلا خيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا من الأجباء إلى ينسون قالوا يا وينا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا خيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محطرون فاليوم لا إلا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شرم فافرون هم وأسوادهم هم في غلاب على الأرائق متجدون فهم فيها فاكهة ولهم ما يفزلون. سلام قولا من رب الرحيم وامتاك اليوم أيها المبلمون فلم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن هذا مستقيم ولقد أضل بذل بذلا كثيرا تكونوا تعبدون هذه جهنم التي كنتم توعدون. إسلوها اليوم بما كنتم تذكرون اليوم يختم على أفوالهم وتذللنا أيديهم وتشهد أرسلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء وطمسنا على عينهم فاستبقوا الصلاة فأنا المصرون ولو نشاء لمسرناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعملهم نكس في الخلق أفلا يحتلون وما علمناه السحر وما ينبغي أبوه إنه إلا ذك وقرآن مبين لينذر من كان حيا, من كان حياً ويحق الضوء على الكافرين أولم يروا بما لهم مما عملت وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأتون ولهم فيها منافر ومشارك أفلا يشكرون واتقذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم تنتم محضرون فلا يحزن تقرهم إنا نعلم ما يجرون وما يؤمنون خلقناه من فإذا هو خصيم مبين وضع لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي ربين كل يحييها الذي أنشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم فالذي تعال لكم من الشجر أوليس الذي خلقت السماوات والأرض بقادرهم على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون فسبحان الذي بيجني ملكوت كل شيء وإليه تربعون.